قُتَبَل الن صح سابُ وَهُ فيِي لاستمعوه لا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذي نظن م هل هذا الا بنشر مثلكم افتنتم سحر انتم تبصر السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلا ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما إِلَى النَّجْمِ فَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاكُمْ جِنْسًا وَمَا مَنَ كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ قَدْ قُلْنَا قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَمْ